اللهمَّ لا وفُور الرّحيب، والله يعلم ما تسرُون وما تلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.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 قد مكر الذين من قبلهم، فأتى اللابب ليا لهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.